بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم, الرحيم, الرحيم, الرحيم والعصر, والعصر إن, إن, إن, إن الإنسان لفي خسر, لفي خسر, خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدي الصراط المستقيم.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 فلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ